نججوم الحق قد هبوا أسرود في ميادينك على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا نجوم الحق تكذب قسود في ميادين على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا قسود بالوضع نحن جبال في رواسينا فإن العز مربانا على الأمجاد ربينا فأسوتنا رجال من شموس الحق تكوين مهاجرة وأغصار على الأخيار مينا لقد تداد ونحن لهم نؤدي روحه ثمينه كما احصار كثرين لقد تداد ونحن لهم نؤدي ثم حطمنا كما احصار كثرين فاخرسنا لسنا الذل لا نرحى معادينا فيا اصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فاخرسنا لسنا الذل لا نرحى ما دين يا اصحاب سيدنا حميتم فإن بما تمليك ايدينا ان الحق مسعانا ونجد الصدق ديننا وخرجتون على اللوامس منا جوخل باذ بمنزلنا وحق وحب المجد يحيينا وحب المجد يحيينا وججوم الحق قد هبوا في ميادنا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 لقد ذاد ونحن لهم نؤدي الروح ثمينه اثرنا ثم حطمنا كما احصار كثرين لقد ذاد ونحن لهم نؤدي الروح ثمينه ثم حطمنا كما احصار كثرين فاخرسنا لسان الذل لا نرحى معادينا فيا اصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فاخرسنا لسنا الذل لا نرحى ما دينك يا اصحاب سيدنا حميتم ديننا بارينا بما تم ديكا يدينا الحق مسعانا ونبل الصدق يمدينا مهاجرون على الاولا من سمينا جوخ المارز منزلنا وحب الماجد. yuhyina wa hubb al